إلا يوم الجمعة سبعة عشر ركعة أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها خمسة عشر ركعة وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر فإحدى عشرة ركعة وقوله فيها أربع وثلاثون سجدة وأرب تسعون تكبيرة كبيريرة سرع تشهودات وعشر تستمات ومئة وثلاثثون ومئة وثلاثثون وخمسون تتسحة و ومئة وثلاثلاث وخمسون تتسحة وجملة الأركان في الصلاات مئة وصد ووعشرون ركن الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان وأربعون ركنا وفي الرباعية أربعة وخمسون ركنا إلى آخره ظاهر غني عن الشرح هذا الفصل في الواقع ربما لا نجده في كثير من كتب الفقه ولكن هذا الكتاب لما كان للمبتدئ وكما يقول العلماء شفقة عليه فإنهم يجعلون كل شيء من أشياء الفقه مذكورة مفصلة واضحة فذكروا فيها الأركان وذكروا فيها الهيئات وذكروا فيها الأبعاد وذكروا فيها كل شيء فما ترك شيئا للمتعلم يريد أن يتعلمه ويريد أن يقوم به إلا ذكره ولا يوجد مسلم مهما كانت قراءته من الفقه قليلة إلا ويعلم عدد ركعات الصلاة فلو أراد أن يجمعها ما بين صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء لاستطاع لا أن يجمعها سبع عشرة ركعة فبين الشيخ أولاً عدد ركعات الصلاة والمراد عندما يريد أن يبين عدد الركعات فإنه يبين عدد ركعات الفرائض طبعا الإنسان في حضر وفي سفر ففي الحضر يتم صلاته وفي السفر يقصر من صلاته ففي السفر تنقص الصلاة ما بين الظهر والعصر والعشاء هذه الأوقات الثلاثة تقصر فتصلى ركعتين بدلا من أن تصلى أربع ركعات قال وركعات الفرائض أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة فيوم الجمعة تصلى ظهر ركعتين بدلا من أربع قال سبعة عشر ركعة الأولى أن يقول سبعة عشرة ركعة لأن العدد يختلف مع المعدود ولعل هذا خطأ وجرى عليه في أكثر النسخ أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها أيضا نقول خمس عشرة, عشرة ركعة وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر فإحدى عشرة ركعة لأن السبعة عشر إذا حذفنا منها ركعتين من الظهر وركعتين من العصر وركعتين من العشاء ستة فبقي منها إحدى عشرة ركعة وهذا أمر لا نريد الإطالة فيه فلا حاجة إلى ذلك وكل واحد منا يعلم ذلك وإذا أردنا أن نعد الأركان كذلك فنحن عددنا ركعات كل ركعة ماذا يوجد فيها من الأركان فجمع مع ذلك الأركان والسننة والأبعاظ فقال بعد ذلك وقوله فيها أربع وثلاثون سجدة طبعا في كل ركعتين لا بد من سجدتين والسجدتين السجود ركن ولكن السجود متكرر فالسجدين السجدة الأولى مع السجدة الثانية تعتبر ركناً واحدا فإذا أردنا أن نعدد السجود نعدد سجدتين مضروبتين بسبعة, بسبعة عشرة ركعة عند ذلك يكون الناتج أربع وثلاثون سجدة وأربع وتسعون تكبيرة يعني ما بين تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام أيضاً وتسع تشهدات طبعا خمس صلوات الأصل فيها كل صلاة فيها تشهدين إلا صلاة الفجر ففيها تشهد واحد طبعا هذا إذا صلى الإنسان منفردا أو صلى في جماعة من أولها ولكن قد تصير الصلاة الواحدة التي فيها تشهدين بأربع تشهدات كما يحصل هذا مثلا في صلاة المغرب كأن أتى الإنسان في التشهد الأول مثلا وأدرك التشهد الأول مع الإمام وصلى معه ركعة ثم سلم الإمام فهذان تشهدان مع الإمام ولم يصل المأموم إلا ركعة واحدة فإذا قام إلى الثانية ينبغي عليه أن يتشهد على رأس الثانية هذا تشهد ثالث وإذا أراد أن يأتي بالثالثة هذا هو التشهد الرابع فإذا عد هذه التشهدات على عد الإنسان الذي يريد أن يصلي إما منفردا أو جماعة من أول الجماعة إلى آخرها و94 تكبيرة قال وتسع تشهدات وعشر تسليمات أيضا هنا يجمع ما بين الأركان وما بين السنان فالتسليمة الأولى في كل صلاة فرض. والتسليمة الثانية سنة إذن في هذه الصلوات الخمس خمس تسليمات من الفرائض ومن الأركان والخمسة الثانية،, الثانية من كل صلاة تعتبر سنة أيضا وثلاث وخمسون تسبيحة طبعا في كل ركوع وفي كل سجود توجد تسبيحا وجملة الأركان في الصلاة مائة وست وعشرون ركنا في الصبح ثلاثون ركنا وفي المغرب اثنان وأربعون فنجد الفارق ما بين الصبح وما بين المغربين ركعه واحدة ولذلك زاد هذا العدد ويزيد كلما ازددنا في الصلاه لذلك قال و40 ركنا في الرباعيه ارن وفي الرباعيه 54 ركنا الى اخره ظاهر غني عن الشرح لا نريد أن نكثر من ذلك فالعد فيه سهل ومن أراد أن يضبط ذلك فرحمة الله على هؤلاء الفقهاء الذين أتعبوا أنفسهم فما تركوا شيئا إلا وعدوه محتاجوا إلى أن يأتي الكمبيوتر إلى عصرهم فنظروا إلى القرآن الكريم فأحصوه عددا. في كل حرف من حروفه وفي كل كلمة من كلماته وفي كل نقطة من نقطه فالعلماء أحصوا ذلك وضبطوه ضبطا رائعا ولم يختلف أحد في حرف من حروف كتاب الله تبارك وتعالى هذا القسم الأول انتهى من هذا الفصل هناك قسم ثاني أو شق ثاني لهذا الفصل وهو إن ركن الصلاة القيام وقد يعجز الإنسان عن القيام فماذا يفعل وكيف ينتقل من القيام إلى القعود قال ومن عجز عن القيام في الفريضة لماذا قال في الفريضة هنا لأن العجز لا يشترط في السنة العجز فالقادر على القيام يستطيع أن يصلي السنة قاعدا ولكن بنصف أجر القائم أما في الفريضة فإنه يجب عليه أن يقوم وما نرى اليوم من كثير من الناس تراه في العمل وفي السوق وفي حاجاته الخاصة يقوم فترات طويلة ولكنه إذا جاء إلى المسجد تناول الكرسية وبعد ذلك قعد للصلاة فهذا نقول لو صلاته كلها غير صحيحة لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام وهو قادر عليه وباعتباره قادر على القيام في الصلاة فكيف يقعود والقيام في الفريضة ركن ولا تصح صلاته إذا كان قادرا على القيام وبعد ذلك قعد وربما يتساهل في هذه المسألة الكثير من الناس ولكن إذا شعر في نفسه العجز من الممكن أن يقف قائما فإذا عجز عن القيام قعد هذا شيء ممكن إذن الصلاة تؤدى بشكل, بشكل القيام فإن عجز الإنسان عن القيام في الفرض قال لمشقة تلحقه في قيامه إذن ليست المسألة يعني مسألة بسيطة وإنما سماها مشقة وهذه المشقة تؤدي إليه أنه لا يستطيع أن يخشع في صلاته وربما يتألم وربما يقع وهو قائم وربما يزيد مرضه وربما كان الطبيب قد منعه من القيام إلى غير ذلك عند ذلك نقول له انتقل إلى الأمر الثاني وهو القعود في الصلاة فلذلك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى خلفه أو وراءه رجال قياما وهذا دليل حتى إن الإمام إذا عجز عن القيام يستطيع أن يقعد هذا إذا كان في البداية وقد يطرأ عليه العجز في صلاته فيكون قائما ولأمر من الأمور يشعر في عجز في نفسه فلا يستطيع إتمام القيام فماذا يفعل يجلس فإذا عادت القوة إليه من جديد قام ولا يتابع جالسا إلا إذا استمر العذر في صلاته وكل مرحلة من المراحل وفي كل مناسبة من المناسبات يذكر الفقهاء ما, هو ما هي الأسباب التي ينتقل فيها الإنسان من القيام إلى القعود قال ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه وكما قلنا هذه المشقة تذهب عنه أي ارتباط مع الله تبارك وتعالى من خشوع وتقرب وربما يكون السبب سببا آخر كأن كان في سفينة صغيرة وأراد الصلاة قائما فربما يقع أو تصيبه مرض أو يصيبه دوران البحر أو يؤدي ذلك إلى الهلاك أو إلى ميل السفينة فماذا يفعل؟ يصلي قاعدا. ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا طيب هذا الجلوس على أي هيئة يكون قال على أي هيئة شاء لكن إن الإنسان إذا أراد أن يجلس هناك جلوس يتعلق هذا الجلوس بكيفية في الصلاة وهي أفضل من غيرها فنحن نعلم في كما مر معنا في الجلوس للتشهد إما أن يجلس مفترشاً وإما أن يجلس متوركاً فكيف ما أراد أن يجلس وهذا الجلوس من جلسات الصلاة ومن هيئاتها هي أولى من غيرها يعني لو قلنا هذا يجلس متربعا. وهذا يجلس مثلا على ركبتي والآخر يجلس مفترسا أيهما أحسان الذي يوافق جلسة من جلسات الصلاة من الافتراش أو التورق أفضل من التربع في صلاة القاعد ولكن إذا لم يستطع إلا أن يتربع مثلا أن يقعد على أليتيه وبعد ذلك يجعل كل تارجديه مع بعضهما البعض أمامه فهذا شيء جائز أيضا ولذلك قال ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر لا يقول قائل والله أنا بسبب ما لا أريد أن آكل إلا مثلا طعاما حلالا وبعد ذلك يبحث عن ذلك الحلال ويتقي بذلك الشبهات فيضعف جسمه فيؤدي ذلك إلى أنه لا يستطيع أن يصلي قائما لا هذا شيء في تنطع أحيانا وكل زمان أنت يجب عليك أن تعمل وبذلك العمل تحصل على مال حلال ولا تترك الأعمال ناتيجة أن تقول أنت تريد أن تترك الشبهات ثم تصبح عالة على الآخرين أو تغير صلاتك من قيام إلى قعود لا هذا أمر لا يصح ولا خير في مسألة يتقرب الإنسان فيها في ورع معين في بعده عن الحرام مثلا بدعوى وبعد ذلك يؤدي ذلك إلى ترك الفرائض التي افترضها الله وتعالى عليه قال ومن عجز عن الجلوس صلى متجعا يعني ربما بعض الناس يصاب بمرض في أليته وأنت عندما تذهب إلى المشافي وتنظر إلى الناس فترى أن بعض الشقوق تحدث في أجسام بعض الناس الناس يقولوا بدنوا تفتح مثلا من أمور كثيرة فماذا يفعل هذا لا يستطيع المكث مثلا على قاعدته فماذا يفعل في هذه المسألة عند ذلك يصلي متجعا والاتجاع بحسب ما يستطيع فإن عجز عن الاتجاع يعني على شقه الأيمان وهو متوجه إلى القبلة صلى مستلقيا لكنه في صلاة الاستقاء في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يرفع رأسه قليلا ومتجها برأسه إلى جهة القبلة إن استطاع أن يفعل ذلك فإن لم يستطع صلى على أي هيئة كانت النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بعض أصحابه الكرام وهو سيدنا عمران ابن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه وقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يعني يخاطبه ويسأله عن الصلاة ويبين له كانت بمواسير أو بواسير هذه البواسير وهي عبارة عن قطع لحمية تخرج على فتحة الشرج ربما لا يستطيع الإنسان فيها القعود ولا يستطيع فيها القيام وعثر الفقهاء صاحب البواسير بأشياء كثيرة مثلا هذه الحلمة التي تكون على باب الفرج أحيانا إذا قام دخلت إلى الداخل وإذا قعدا خرجت إلى الخارج لو كنا نريد أن نطبط ذلك الأمر في مسائل الصيام أو في مسائل الوضوء فكل دخول لها على القواعد ماذا يؤدي؟ إذا دخل شيء إلى الجوف فيؤدي إلى الإفطار وإذا خرج من الجوف فإنه يؤدي إلى نقض الوضوء معنى ذلك صاحب البواسير لن يستطيع أن يكون لا صائما ولا متوضئان الإسلام جاء فعذر هذا الإنسان فإن دخول هذه البواسير إلى داخل فتحة الشرج أو خروجها فدخولها لا يفطر وخروجها أيضا لا يؤدي إلى نقض الوضوء لأنه صاحب عثر وإلا لا يستطيع أن يثبت كما قلنا لا على صيام ولا على صدات هذا الصحابي الكريم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائل قال صل قائما أولا فإن لم تستطع هذه الصلاة فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك فإن لم تستطع فمستلقيان ويقول ربنا تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها طبعا الاتجاع إنما يكون على الشق الأيمان فإن لم يستطع على الشق الأيمان صلى على الشق الأيسار فإن لم يستطع صلى مستلقيا فإن لم يستطع صلى ما كان مومئا برأسه فإن لم يستطع عند ذلك ماذا يفعل أيضا يحرك عينيه فإن لم يستطع فإنه يجري تلك الحركات على قلبه ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال على الإطلاق قال فإن عجز عن الاتجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة فإن عجز طبعا يعني الرجلين والأخمصين إلى القبلة ولكنه يرفع رأسه قليلا متجها إلى القبلة فإن عجز عن ذلك كله أو مأ بطرفه ونوى بقلبه ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه يعني لو كان متجعا على قفاه ورفع رأسه هكذا متجها إلى القبلة هذا ما يطلب منه فقط فإن لم يستطع أجر تلك الحركات على يعني عينيه وبعد ذلك بقلبه قال ويجب استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده الإماء هي حركة يحرك بها الرأس قليلا إلى الأمام فإذا أراد السجود أومأ زيادة عن إيمائه للركوع لأن السجود أخفض من الرؤك فإن عجز عن الإيماء برأسه أو أومأ بأجفانه فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا يعني المرأة لو وصلت في درجة أنها لم تر شيئا وكانت تعالج نفسها حتى في حال الولادة فهناك آلام تسبق الولادة إذا لم تر, لم تر يعني مانعا من موانع الصلاة لم تر دما الذي يأتي مع الولادة وبعد الولادة يأتي النفاس ما دامت طاهرة في ذلك فإنها تطالب بالصلاة رغم آلامها ما دامت قادرة وواعية على ذلك الأمر حتى الإنسان الذي يغرق في البحر ما دام عقله في رأسه وأدرك الصلاة فإنه يصلي كيف ما شاء فإنه يلقى الله تبارك وتعالى وهو في عبادته إذن مدام عقله ثابتا والمصلي قاعدا لا قضاء عليه مثلا لأمر من الأمور حكم عليه الطبيب المسلم العدل بأنه ينبغي عليه أن يترك القيام وأن يجلس في صلاته فجلس لفترة معينة من الزمن شهر اثنين ثلاثة وبعد أن انتهى من من مرضه وعفاه الله تبارك وتعالى عاد مباشرة إلى القيام ما حكم الصلاة التي صلىها قائدا هل يجب عليه أن يعيدها لا والمصلي قاعدا لا قضاء عليه إذا قال المصلي قاعدا ماذا يشمل أيضا المتجع والمستلقي والمومئ كل هؤلاء يعني لا إعادة عليهم لكن إذا قيل لواحد مثلا إذا قمت إلى الصلاة كان عند ظالمين ومنعه من القيام فصلى قاعدا هذا عليه إعادة دائما قلنا الأشياء النادرة ما حكمها يكون عليه الإعادة فيها لأن الإكراه في الصلاة من القيام إلى القعود هذا شيء نادر ولذلك عليه الإعادة لو بعض الظلام جاء بعض المسلمين مثلا فكما يفعل في بعض السجون مثلا ربط هذا المسجون مثلا قول شباح صليب مثلا ربط على عمودين وبعد ذلك ماذا حدث أنه أجر حركات الصلاة على قلبه أو أومأ برأسه عندما كان مربوطا ماذا يجب عليه أيضا هذا نادر فما دام في سجنه يصلي ممئا فإن بعد ذلك خرج وزال الظلم عنه وكان على قيد الحياة ماذا يقوم يقوم هذا الإنسان بإعادة الصلاة التي صلاها على هذا الشكل أيضا لندرة ذلك الأمر ولا ينقص أجره يعني هل نقول إن صلاة القائم ولا ضعف صلاة القاعد أو صلاة القاعد على النصف من أجر القائم ما دام معذورا أجره واحد لا يختلف قائم قاعد متجع مدام هذه قدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها <تصفيق> قال بعد ذلك وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم معنى هذا أن الذي يصلي قاعدا مع قدرته على القيام له نصف أجر القائم أما غير القادر على القيام فإجره لا يختلف أبدا ومن صلى نائما فله معنى نائم يعني متجع وإنما النائم لا يصلي ولا يدرك شيئا يعني من صلى على هيئة النائم يعني مستلقيان فله نصف أجر القاعد يعني غالبا الإنسان إذا أراد النوم ماذا يفعل يتجع على جنبه الأيمان فإذا صلى على هذه الليئة التي تساوي هيئة النوم عند ذلك يصلي وكان قادرا على القيام أو القعود فذلك يعود إلى النصف من القعود يعني المتجع على جنبه الأيمان إن كان قادرا على القيام وهذا يتصور في إنسان متجه إلى القبلة في فراشه وقبل نومه يريد أن يصلي بعض الركعات وهو متجع على جنبه في فراشه قبل النوم فهل يصح ذلك؟ لو صلى أربع ركعات وهو على هذه الحالة فإنها تساوي ركعة واحدة في حال قيامه ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعدة فمحمول على النفل عند القدرة بهذا ينتهي هذا الفصل الذي قلت إنه غالبا ما يعني يترك في كثير من كتب الفقه وذلك لمعرفته من قبل طلاب العلم لكننا ننتقل بعد ذلك إلى فصل هذه الصلاة مؤلفة من ركن ومؤلفة من سنة والسنة مقسمة إلى قسمين بعض وهيئة يا ترى إذا ترك الإنسان الركن فما حكم صلاته وإذا ترك البعض من السنن فما حكم صلاته وإذا ترك الهيئة من السنن أيضا ما حكم صلاته وسيأتي معنا هذا التفصيل ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان بكل أركانها بشكل مختصر أما أبعادها فتجبر بسجود السهوي وأما هيئاتها فلا يطلب منه أن يجبرها بشيء نقف هنا ونكتفي اليوم والحمد لله رب العالمين لا رابعا نعم الربع نعم اولا الزوج ما مع, مع, مع وجود الولد ما عدم وجود زوجته أو الزوجات ما عدم وجود الوين انتهينا إذن كان عندنا النصف نصف النصف الربع أصحاب, الثم... أصحاب النصف خمسة وأصحاب الربع نين الآن نصف الربع كم الثمن والفرض الثالث الثمن وهو فرض الزوجة الواحدة وكل الزوجات بالسوية مع الولد للزوج منها أو من غيرها أو مع ولد الابن له وإن سفى يعني إذا كان هناك فرع وارث فإن الزوجة تنزل من الربع أو الزوجات إلى الثمن سواء كان ولدا مباشرا أو ولدا ابن ما هو الدليل قول لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن ما قال لها قال فلهن الثمن وأما مع ولد الابن فلما تقدم يعني من الإجماع على أن ولد الابن كالولد مباشرة فلما تقدم ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله يعني لما قلنا لحنا لبي أخذوا الربع الزوجات كذلك هنا نقول من يأخذ الثمن منهم الزوجات أيضا نعم انتهينا من النصف الفرائض الآن نصف الفرائض انتهينا منها النصف الرباء الثمن سأعيد أصحاب النصف خمسة البنت المنفردة بنت الابن المنفردة الأخت الشقيقة الأخت لأبين الزوج عند عدم الولد أصحاب الربع الزوج مع وجود الولد الزوجة أو الزوجات مع عدم وجود الولد الثمان نصيب نوع واحد وهن الزوجات او الزوجة مع وجود الفرع الوارث من ألب إذا انتهينا الآن من النصف سننتقل إلى النصف الثاني من أصحاب الفرائض نصف الثاني منهم الثلثان والثلث والثلث الثلثان وهو فرض أربعة حتى ما نتعزم بالحفظ كل واحدة كان لها النصف إذا كانت منفردة إذا تعددت ماذا يأخذنا الثلثين أول واحدة قلنا أول واحدة البنت المنفردة إذ صاروا بنتين فأكثر تلتين بنت devil المنفردة واحدة تأخذ النصف متعددة تأخذ الثلاثين الاخت الشقيقة واحدة تأخذ النصف متعددة تأخذ ثلاثين الأخت لأب واحدة تأخذ النصف متعددات الثلثة الزوج يأخذ النصف في متعدد لا. ما في متعدد للزوج إذن أصحاب النصف هم أصحاب الثلثين بشرط التعدد بشرط التعدد إذا ما تعددوا بيرجعوا لأصحاب النصف إذا تعددوا بيرجعوا بيأخذوا الثلثة نعم أي خلاص مجرد مصارتين فأكثر الثلث نعم والفرد الرابع الثلثان يعني هتريح للحفظ لم يعرف الواحد قاعده معينه نعم سيدي اهم شيء الجدول انطبعه لانه ادو ليس قالب زمانه الغزالي رحمه الله عليه عد مشايخه فكل ما يستفيد من حدا مساله يعتبره شيخ حتى لو راى حيوان مثلا فعل امرا واستفاد منه حطه هذا تعلمت منه كذا آه. فمرة منتقل في الصحراء أم طلع له واحد حرامي هاته لي معاك ما معي مصاري لا معي شيء ما معه غير هيك دفتر معلومات كاتب عليه معلومات أم سرع له الدفتر لما راح شو بدي يساعد معلومات كلها موجودة بالدفتر قال استفاد للشغلة أم زود ما شيخه شيخ قال الحرامي شيخه بيش طلع شيخ الحرامي قال علموا مسألة المسألة عبر عنها بقوله قالوا ليس بعلم ما حوى القيمطر إنما علم ما حواه الصدر إذا الحرامي أخذ الكتاب سرق لي علماتي مشكلة إذا انطفت الكهرباء وقاعد أستاذ عبي يحكيها وراح لكهرباء وما عشفنا بالكتاب معنى ذلك هذا الأستاذ بينكشف بعدين لولا الكتاب ما عنده معلومات عبي يقرأ ويدجل علينا شو بيطلع معه؟ أما إذا كان علماته محطوطين بأعده تنطفي الكهرباء بيعطي درسها العتمة يمشي الحال يمشي مثل المنشدين بهالأيام صورة المنشدين ما عد صفي منشدين كان المنشد واحد صوته من رأسه لحاله بصوته بدون مقريفونات عم يشتغل هلا بتنطفي الكهرباء بيهب مع بعضهم بانه ولا واحد يطلع صوته الدليل أنه ما عد صفي أصوات كما كانت سابقا نعم كان خطيب الاموي يوقف بدون كهرباء يسمع الاموي من الطرف اليمين كل واحد قاعد بالاموي يسمع الخطيب بده يوقف على المنبر ولذلك سموا بيت الخطيب خطيب يعني ايوه اسمه نعم فلازم نحن نحفظ مو شغله بالكتاب فاحفظ كل حافظين <تصفيق> <تصفيق> امام كل حافظ بيستطيع ان يكون ائمه نعم والفرض الرابع الثلثان وهو فرض أربعة البنتين فأكثر نعم أما في البنتين فبالإجماع المستند إلى ما صححه الحاكم هي أول فريضة وقعت في الإسلام أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بنتين سعد بن الربيع الثلثين عنده الأول فريضة حدثت في الإسلام لما مات سعد ابن الربيع اجي أخوه شفي عنده مات أخذ كل الماء نظرت هذه المرأة إلى بناتها عنده بنات فحملتها البنتين وراحت للحاكم الأعظمين رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هاتيني عبتشر لنا شايفون التنتين بنت سعد بن الربيع الذي قتل معك استشهد في الغزوة فجاء أخوه فأخذ كل المال وليس ولا, ولا ينكحان ولا مال لهما دائما الواحد لما بني تزوج تزوج على وحده في عنده شوية نصاري نعم ولا ينكحان ولا مال لهما أي تأم. وفقراء. مشكلة تنتين مع بعض البعض نعم فنزل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعد أن نزل عليه ذلك الحكم قال للبنتين الثلثان إذن الثلثان للبنتين ولكي يعني لمن للزوجة الثمن والباقي للعمل إذا المسألة صارت في عنا ثلاثة وعنا ثمانية ما بين على بعضون بعض وبعض. من واحد المخالي شو بيطلع اربع عشرين تلتين الاربع عشرين ستة عشر ثمن الاربع عشرين النصيب الثمن للزوجة ثلاثة وستة عشر تسعة عشر من اربع بقي خمسة قال هذا الباقي من يأخذه عصبه العم إذن عرفنا اليوم ثلاثة أنواع النصف والربع والثمن ثم بعد ذلك أخذنا الثلثين لكن بشكل عام بالتفصيل منخليهم للغد لأنه عم يشيروننا أنه خلصوا لأه والحمد لله رب العالم